ا موسوعه ل النابلسي للعلوم منيبا الاسلاميه ي كان, يدعو نسي ما كان يدعو إليه و َ ج َ ع َََ ل ل ل ِّ ه ِ النابلسي َْ ل ق ُ ل ْ ت َََ م د ّ ع ْ بِكُفْرِكَ َ ق ل ِ إِنَّكَ ي ل ً ا م ِ ن َ الاسلاميه َ ن ُ و َ قَانِتٌ آنَا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 عصيت على ربي هذا يوم、عظيم. قل الله اعبد مخلصا له لي فاعبدوا ما شئتم من دوني قل ان الخاسرين الذين خسروا, الذين خسروا I k Bye.